قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات فاسال بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسهورا قال لقد علمت ما أنزلا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 إسرائيل سكن لرض فإذا جاء وعد لآخرة جئنا بكم لفي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ورسلناك إِلَّا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله لثماء حسن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها بين ذلك سبيلا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 انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا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 فلعلك باخع نفسك على آخرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهه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 نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ولرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ وَيُهَجِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفِقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا أَطْلَعَتْ تَزَارُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ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 اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها طعاما فلياتكم فَلْيَأتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِذَا إن يُظْهِرُونَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ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 لا ولا تستفت فيهم منهم وَلَا 110. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 فمن شاء فاليوم وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَطَبِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيفُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن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 تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيها من سائر من ذهب يحلون فيها من سائر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على لر. نعم الثواب وحسنه مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعمال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُ مَا نَهَرَ وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالٌ وَأَعْزُنَا فَرَأَى وَدَخَلَ جَنَّةً أنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي ولا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 كمالاً وولدا فعسى ربي ان يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على, على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 119. ويقول لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا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 وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاكِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْلَهُمْ مَوْعِدٌ الَّذِينَ يَجْدُونَ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ وَتَلَكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمَّا أَضَلَّمُ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتِهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوَنْضِيعُ قُوَّةَ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتِهُ آتِنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نُصْبَعُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا الصخره فاني نسيت الحوت وما أنسينيه إلا الشيطان أنذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ما قصصا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 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم قلنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا